بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى المشك فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظنتم أَلَيْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى قريقة لأسقيناهم ما أنغدا لنفتنهم فيه وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْر رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابَ الصَّعْدَةِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُ مَع اللَّهِ أَحَدَ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 قُلْ إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلا علم من الله ورسالته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَاءً مَخَالِدٍ فِيهَا أَبَدًا حتى إذا رأوا ما نوعدون فسيعلمون من أبعث ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يَسْنُكُم يسلك من بين يديه ومن خلفه أَن ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا